بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مية جلدة ولا تاخذكموا بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ ي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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غَيْرَ بيوتكم وحتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 الزجاجتك انها كوكب دري توقد من شجره مباركه توقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولولا ممسس هنا نور على وال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 خافون يَوْم تَتَقلَّبُ فيِيه القُلوب والأَبَصار لجَزِيَهُم الله أَحْسَنَ مَا عملِلُ وَيَزيدَهُ مِ فَضلِح والله يَرزقُ مَشاءُ بغيرْرِ حساب والَّذين كَفرَوا عملالُهُم كسرَابٍِ بقعَاتِ يحسَبهُ الظممنُ م آم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 فَّاتٍ كلّ ققد عَِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبحَ واللههُ عَمُم بِمَا يَفعلون وَِلههِ مُلْلكُ السماواتِ والالْأَررضِ وَإِنى اللهَّهِ المَصير ألَمْ تَرَ أن اللهَّه يُجْد سَحابَ ثمُ يُوِّفُ ب أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يُذْهِبُ بِالْأَبَصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبَصَارِ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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِمُ الذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَمْ إِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِ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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لهم, لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا